بَتَّ اَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الْمِيَاهِ آيَاتٌ لقوم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 ثم جعلناك على شريعة مِنَ الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم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 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَاءَ لَهُ بَصَرُهُ مَشَاوَةً فَمَن يُهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاةُ لَرَيْبَ فِيهَا قلتم, قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدلَهُ سَئكُ مَامِلُوا وَحاقَ بِهِم مَا كانَوا بِه يستَعزقُون وَقِيلَ اليَمَنَ سَكُم كَمَ نَسيفُم لِق أَيَمِكُم هذا وَمَأوكُم الن وَمَأوكُم النَّارُ وَماَا لَكُمْ مِنصرين